نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا يصل الصوت إن شاء الله الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين وبعد أيها الاخوه والأخوات الدارسون والدارسات الحاضرون والحاضرات الموفقون والموفقات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعود معكم الى ما كنا قد انتهينا اليه في اللقاء السابق وكنا قد طرحنا مسابقة لغوية نحوية اعرابيه في النصوص القرآنية واتفقنا على ان نناقشها معا في اللقاء السابق إذا كنا قد وصلنا إلى حلها ومن وفق للوصول إلى حلها فليقدمه لنناقشه ولنستفيد منه فلما لم نصل إلى حل تلك المسابقة أجلناها مرة أخرى إلى هذا اللقاء لنتيح المزيد من ال... من الوقت للبحث والتامل والمتابعه عسى ان نصل الى حل هذه المسابقه ثم بدل لنا ان نتدرب على طريقه البحث والحل واستنباط القواعد والمصطلحات من الجملة الواحدة بل من الكلمة الواحدة وتعاملنا مع قوله تعالى الذين الذين يؤمنون بالغيب ووقفنا عند رفض الذين وقلنا هيا نتدرب على استنباط القواعد واستنباط المصطلحات من هذا اللفظ الواحد وظللنا نستنبط ونستنبط ونستنبط حتى وصلنا الى اكثر من عشرة مصطلحات في في لفظ الذين استنبطنا اكثر من عشرة مصطلحات من لفظ الذين تدريبا على البحث لحل تلك المسابقة فإننا إذا توصلنا إليها إن شاء الله ووفقنا في البحث نستطيع بفضل الله وتيسيره وتوفيقه أن نربي الملكات التذوقية البحثية الاستنباطية من نصوص القرآن والسنة النبوية فإن أعظم مجال للتدريب على اللغة وتربية الملكات اللغوية إنما يكون من خلال تأملنا وتذوقنا ودراستنا للنصوص القرآنية والأحاديث النبوية فكما أن القرآن والسنة هما أول وأفضل وأعظم وأكمل المراجع للتشريع في العقيدة والشريعة أول وأهم وأعظم مصادر الشريعة والعقيدة والأخلاق والاداب هما القرآن والسنة فإنهما كذلك. أول وأهم وأعظم مصادر اللغة وآداب اللغة وقواعد اللغة ومصطلحات اللغة هل استطعنا بفضل الله وتيسيره وتوفيقه أن نحاول البحث عن حل لتلك المسابقة أيها المفقون أيها هل استطعنا هل حاولنا أم أننا نطرح الآن حلا لهذه المسابقة أو نموذجا لحل هذه المسابقة لنحذو حذوه ونواصل البحث مرة اخرى لاستنباط وحل هذه المسابقة من النصوص الاخرى هل استطعنا ايها المفقود ايتها المفقات ان نصل الى حل تلك المسابقة لم يستطع أحد من الباحثين أن يصل إلى حل تلك المسابقة ومؤمام التائبة نعم هناك سؤال لم أعرفه ما السؤال آيات والمفقة ومؤمام التائبة ما السؤال يمكن غاية الفردوس تقول سؤال لم يستطع أحد أحد لحل تلك المسابقة الثلاث سواكن الثلاث سواكن ثلاثة احرف ساكنة والمنفقة تسأل عن الثلاث سواكن يعني ثلاثة احرف ساكنة متتالية ثلاثة احرف ساكنة متتالية في هذه الألفاظ الثالثة نحن المسابقة طلبنا أن نبحث عن ثلاثة الفاظ متتالية ثم نبحث في الألفاظ الثالثة المتتالية عن كل ما سجلناه من المصطلحات المطلوبة ومن المصطلحات المطلوبة أن نبحث عنها في الألفاظ الثالثة ثلاثة أحرف شاكينة متتالية ثلاثة أحرف ساكنه متتالية والقاعدة التي تعلمناها أنه إذا توالى ساكنان وجب أن نخفف لأنه من الصعب جدا أن يتولى ساكنان بل من العسير بل من المستحيل أن يتولى ساكنان لابد أن نخفف هذه الصعوبة وهذه المشقة بأن نحذف الساكن الأول ما لم يؤدي حذفه إلى الاخلال بالمعنى لأن اللفظ وسيلة إلى المعنى كما اتفقنا وليس العكس أيهما وسيلة إلى الآخر اللفظ وسيلة إلى المعنى أم المعنى وسيلة إلى اللفظ لا شك أن اللفظ هو الوسيلة إلى المعنى فاللفظ وسيلة والمعنى غاية القرآن لفظ ومعنى إذا قلنا القرآن لفظ ومعنى فاللفظ وسيلة تؤدي إلى المعنى وليس العكس وليس العكس اللفظ وسيلة إلى المعنى اللفظ وسيلة والمعنى غاية فإذا التقى ساكنا وهذا أمر صعب وهذا أمر فيه مشقة وفيه ثقل ومن مقاصد اللغة لغة القرآن والسنة تخفيف أي ثقل إزالته أو تخفيفه إما إزالته وإما تخفيفه فكيف نزيل هذا الثقل الناشئ عن التقاء ساكنين التقاء حرفين ساكنين متتاليين إما أن نحذف الساكن الأول بشرط أن يخل حذفه بالمعنى وإما أن نحركه إذا كان حذفه يخل بالمعنى إن كان حذفه لا يخل بالمعنى حذفناه أما إذا كان حذفه لا يخل بالمعنى حر أبقيناه وحركناه المهم أن نتخلص من التقاء الساكنين لان التقاء الساكنين امر صعب شاق عسير واضح هذا ايها المفقون ايها المفقات طب اذا كان هذا الحال اذا التقى ساكنين فقط فما بالك اذا التقى ثلاث سواكن ثلاثة احرف ساكنة توالت ثلاثة أحرف ساكنة إذن لا بد أن نتأمل وأن نتذوق وأن نحاول كيف نخفف هذا الثقل، كيف نتخلص من التقاء السواكن الثلاثة فحذف الأول حذف الساكن الأول لأن حذفه لا يخل بالمعنى حذف الساكن الاول لان حذفه لا يخل بالمعنى طب اذا حذف الساكن الاول من السا من الـ من الحروف الثلاثه الساكنه فكم يبقى من من الحروف الثلاثه الساكنه يبقى حرفان اذا حذفنا الساكن الاول يبقى اثنان وقلنا نحذف نحذف الساكن الأول إذا كان حذفه لا يخل بالمعنى فإن كان حذفه يخل بالمعنى أبقيناه وحركناه هذه وسيلة وهذه وسيلة للتخلص من التقاء الساكنين فحذف الساكن الأول لأن حذفه لا يخل بالمعنى بقي اثنان طيب إذا حذفنا الأول من الاثنين اختل المعنى إذن ماذا نفعل؟ نحركه بدلا من ان نحذفه لان حذفه يخل بالمعنى اذا نحركه نبقيه ونحركه فحركنا الساكن الاول من الساكنين الباقيين وبهذا زال الثقل وحلت مشكله التقاء ثلاث ساكن متتالية ثلاثه احرف ساكنه متتاليه وضح لك هذا ايتها الموفقه وبالمثال يتضح المقال يعني هذا كلام نظري والتنظير اذا قرناه بالتطبيق سهل واتضح فعلينا الان ان نبحث عن حل لتلك المسابقه لنتدارس من خلالها ما يمكن أن نصبطه من المصطلحات من, من كل لفظ من الألفاظ الثلاثة المطلوبة في هذه المسابقة هل نختار ثلاثة ألفاظ أيها المفقون أياتها المفقات ثم إن شئنا أن أن نحذو حذوها وأن نقيس عليها وأن نقتدي بها في بحثنا ثم نبحث عن حل اخر لتلك المسابقة على نمطه وعلى قياسه وعلى طريقته ما رأيكم ايها المفقون ايها المفقات نتع فرصة بعد فرصة بعد فرصة بعد فرصة ام, أم نبدأ الان في حل نعطي نطرح حلا لهذه المسابقة ثم نحاول ان نقص عليه وان نحذر حدوة وان نبحث عن حل اخر او عن نموذج اخر لحل هذه المسابقة من النصوص القرآنية ما رأيكم أيها المنفقون أيها المنفقار نطرح حلا ثم نتدارسه ثم نبحث عن نظيره في النصوص القرآنية ما رأي ما رأي الحضرين والحاضرات أم نؤجل كما أجلنا في اللقاء السابق والذي قبله ونؤجل إلى اللقاء القادم فربما نستطيع وربما لا نستطيع ما ف... آه... ها... الأراء نتدرب على نموذج الآن أم نؤجل نتدرب آه... ما شاء الله نتذرب لا نؤجل هذا كثير نعم نعم لنتدرب عظيم اذا اذا نطرح حلا لهذه المسابقة ونتدرب عليه على امل ان شاء الله ان نبحث عن نموذج اخر لحل هذه المسابقة هيا ايها المفقون ايتها المفقات اكتبوا معي الحل آآ آآ طلبنا كم لفظ يعني ال السؤال او المسابقة نقول فيها ثلاثة الفاظ متتالية من اول, من أول الاية أي, اي اية من الاية الالفاظhed الثلاثة الاولى اللفظ الاول الثاني الثالث من اي اية من الاية ثلاثة الفاظ من اول اية من الاية اي اية من الاية اللفظ الاول والثاني والثالث هذا هو سؤال المتابقة هيا نختار قوله تعالى هيا نكتب هذا قل الحمد لله قل الحمد لله هيا نكتب جميعا هذه الألفاظ الثلاثة قل الحمد لله على. طيب من اي سورة يا ترى هذا النص من اي ايه من اي سورة ايها المفقون ايها المفقاء من سورة النمل قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما أم يشركون أول الآية الألفاظ الثلاثة اخترنا الألفاظ الثلاثة من الآية قل هذا اللفظ الأول الحمد اللفظ الثاني لله اللفظ الثالث هيا أيها الموفقون ايتها الموفقات نبدأ في استنباط جميع المصطلحات التي طلبنا ان نستنبطها من الالفاظ الثلاثه أه. معنى الأول اول مصطلح نستنبطه هو اللفظ اللفظ هل يوجد اللفظ نعم بل بل يوجد ثلاثه الفاظ أول مصطلح هو اللفظ هل يوجد اللفظ؟ نعم يوجد بل يوجد أمامنا ثلاثة ألفاظ تنطق وتكتب ثلاثة ألفاظ تنطق نطقا وتكتب كتابة قل الحمد لله إذن اللفظ موجود طيب إذا قلنا أول, اول مطلوب هو اللفظ نقول نقسم اللفظ الى قسمين اللفظ ينقسم الى قسمين اما ان يكون مفردا واما ان يكون مركبا فهل يوجد اللفظ المفرد في الثلاثة ام اللفظ المركب ام يوجد الصنفان المفرد والمركب ها هذا سؤال اطرحه وأمامنا الألفاظ السلاسة هل يوجد اللفظ المركب أم يوجد اللفظ المفرد أم يوجد كل منهما المفرد والمركب في الألفاظ السلاسة ها كما نرى أمامنا أيها المفقون أيχ supportive والمفقات أن اللفظ المفرد موجود واللفظ المركب موجود اللفظ المفرد موجود واللفظ المركب موجود ها طيب اول لفظ مفرد ام مركب قل لفظ المفرد ام مركب مفرد احسنتي بارك الله فيك اللفظ الاول قل مفرد مفرد ام, أم امامه التائله تقول مركب كيف يتم الموافقه قل قل إنه ما معنى مفرد كما اتفقنا أيها المفقود آثار المفقود مفرد يعني يدل على على اسم من من الأسماء فقط أو فعل من الأفعال فقط أو حرف من الحروف الوظيفية فقط ومما التأيبة يقول تقول جملة فعلية نعم هو هو يؤسس لجملة فعلية لكن لفظ قل في نطقه لفظ مفرد ام مركب يعني هل, هل تنطقين في لفظ قل اكثر من اسم او فعل او حرف في, في حروف قل ام انه لفظ واحد اسم من الاسماء او فعل من الافعال او حرف من الحروف الوظيفية اذا قلنا قل هذا اللفظ هذا اللفظ في اكثر من كلمة ايها المفقون ايوه معنى لفظ مركب يعني يعني ننطق اكثر من كلمة نطقا او كتابة احسنت فعل فقط نطقنا فعلا فقط صحيح الفعل يستدعي فاعلا هذا الفاعل اما ان يأتي بعده ظاهرا او مستترا هذه قضية اخرى لكن لفظ قول الذي نفقناه وكتبناه والمكون من حرفين هجائيين القف واللام هذا فعل فقط ليس فيه أسماء وليس فيه حروف وظيفية إذن نسميه لفظ مفرد أم, أم لفظ مركب أيوتها الموفقه أم أماما التائبة على ضوء ذلك نسمي لفظ كل لفظ مفرد أم لفظ مفرد ليس فيه إلا فعل لم ننطق إلا فعل لم ننطق إلا فعل قل عظيم اذا لفظ مفرد طيب أين تبقى قل الحمد الحمد لفظ مفرد أم مركب قل اتفقنا على أنه لفظ مفرد تبقى الحمد مفرد أم مركب مياحية تقول الحمد مركب مركب من ماذا دعياته على المفقة مركب من اسم وحرف او اسم وفعل نعم معنى مركب يعني مركب من اكثر من كلمة يعني كلمتان او ثلاث كلمات بعضها اسماء و بعضها افعال وبعضها حروف وظيفية الحمد لفظ مفرد ايضا لفظ مفرد اسم من الاسماء اسم من الاسماء لبا قل لفظ مفرد دل على فعل من الافعال والحمد لفظ مفرد ايضا دل على اسم من الاسماء طيب اذا قل لفظ مفرد والحمد لفظ مفرد طيب لله لله لفظ مفرد ام مركب الح... ل... كلمة... لفظ لله لفظ مفرد ام ما شاء الله ما شاء الله هنا ال... بدات الملكات التذوقيه تظهر لفظ مركب لانه اشتمل على على كلمتين الكلمه الاولى حرف من الحروف الوظيفيه وإعلام لام الجر والكلمه الثانيه اسم الجلالة إذن لفظ لله لفظ مركب من كلمتين إذن كم مصطلح الآن استنبطناه حتى الآن اللفظ المركب اللفظ المفرد واللفظ المركب استنبطنا حتى الآن مصطلحين المصطلح الأول هو اللفظ المفرد والمصطلح الثاني هو اللفظ المركب واضح هذا أريد أن أرى جدولا لاستنباط المصطلحات التي يمكن أن نستنبطها من هذه الألفاظ الثلاثة أريد جدولا أريد أن أقرأ جدولا منظما آه في الناحية الأخرى بارك الله فيك هي الموفقه المصطلح الأول اللفظ المفرد المصطلح الثاني اللفظ المركب اذا استنبطنا مصطلحين حتى الآن اللفظ المفرد واللفظ المركب طيب المصطلح الثالث المصطلح الثالث هل يوجد القول أم لا يوجد هل يوجد القول أم لا يوجد انتبهوا أيها المفقون آية والمفقات ما العلاقة بين اللفظ والقول أيها المفقون اللفظ إما أن يدل على معنى أو لا يدل على شيء اللفظ إما أن يدل على معنى أو لا يدل على شيء فإن دل اللفظ على معنى أي معنى تاما كان أو غير تام إذا نسميه قولا إذا دل اللفظ على أي معنى سواء أكان هذا المعنى تاما يحسن السكوت عليه أو معنى غير تام معنى غير تام معنى جزئي ليس تاما إذن نسميه قولا ما دام قد دل اللفظ على أي معنى سواء كان تاما أو غير تام إذن نسمي اللفظ قولا أما إذا لم يدل اللفظ على أي معنى لا تام ولا غير تام إذن فهو لفظ فقط وليس قولا إذن وضح لنا العلاقة بين اللفظ والقول إذن أيهما أعم من الآخر أيها الموفقون آيات المفقات على, على ضوء هذه العلاقة بين اللفظ والقول يكون أيهما أعم من الآخر اللفظ أعم من القول أم القول أعم من اللفظ غايات الفردوسي تقول القول أعم من اللفظ كيف ياتي الموافقه نحن نقول ان اللفظ ايتها الموافقه قد يكون قولا وقد لا يكون قولا اللفظ قد يكون قولا وقد لا يكون قولا فإن دل اللفظ قد يدل وقد لا يدل فان دل فهو قول وان لم يدل فهو لفظ فقط وليس بقول إذن اللفظ يصلح ان يكون قولا ويصلح ان لا يكون قولا إذن ايما يكون اعم من الاخر إذن ايثرا الموفقه إذن اللفظ اعم بمعنى كل قول لفظ وليس كل لفظ قولا أليس اليس كذلك كل لفظ كل قول لفظ وليس كل لفظ قولا لأن اللفظ قد يدل على شيء وقد لا يدل على شيء فإن دل على شيء فهو قول وان لم يدل على شيء فهو لفظ فقط وليس بقول معنى ذلك أن كل قول هو لفظ وليس كل لفظ قولا إذن إذن يكونوا أيهما من يكونوا أيها المفقون آيات والمفقات اللفظ اعام من القول ام القول اعام من اللفظ اللفظ اعام والقول اخص اللفظ اعام والقول اخص عظيم اذا معنا الان هل يوجد القول هل يوجد القول يعني استنبطنا اللفظ المفرد واستنبطنا اللفظ المركب المصطلح الثالث آآ آآ القول هل يوجد القول أم لا يوجد هل يوجد القول في الفضل ثلاثة أم لا يوجد نعم يوجد لماذا لأن لأن قول الحمد لله ده المعنى تام المعنى تام حتى لو كان المعنى غير تام نقول أنه قول ما دام دل على أي معنى فما بالنا والمعنى تام اذن القول موجود كما ان اللفظ موجود بنوعيه اللفظ المركب واللفظ المفرد فكذلك القول موجود لان الالفاظ الموجوده دلت على معنى بل هو معنى تام وليس معنى ناقصه قل الحمد لله إذن القول موجود واللفظ موجود اللفظ بنوعيه اللفظ المفرد واللفظ المركب الى معنى معنى حتى الان كم مصطلح اللفظ المفرد واللفظ المركب والقول اللفظ من نوعيه والقول ثلاثه مصطلحات معنى حتى الان طيب ايها الموافقون ايها الموافقات بعد بعد اللفظ والقول الكلمه المصطلح الثالث المصطلح الثالث بعد اللفظ والقول الكلمة الكلمة جزء من القول لأن القول يتنوع ليشمل ثلاثة أنواع القول يتنوع ويتفرع ليشمل ثلاثة أنواع او ثلاثة فروع الكلمة والكلم والكلام القول يتنوع ويتفرع ليشمل ثلاثة انواع او ثلاثة فروع يشمل الكلمة والكلم والكلام طيب والان ما الفرق بين الكلمة والكلم والكلام وكل, وكل ذلك داخل في عموم اللفظ عموم القول والقول داخل في عموم اللفظ نحن نتدرج الان نتدرج ونم ونمضي على الترتيب خطوه خطوه ومصطلح مصطلح مصطلح ينقلنا الى مصطلح اخر اللفظ نقلنا الى القول والقول ينقلنا إلى فروع القول ما فروع القول الكلمة والكلم والكلام فما الفرق بين الكلمة والكلم والكلام الكلمة أيها المفقول آيات والمفقات لفظ مفرد يدل على اسم من الأسماء أو فعل من الأفعال أو حرف من الحروف الوظيفية. هذا معنى الكلمة. الكلمة النحوية. الكلمة النحوية. ولماذا أقول الكلمة النحوية؟ آيات المفقة. أيها المفقودون آيات المفقات. لماذا أصف ال الكلمة بالنحوية؟ هل هناك كلمة غير نحوية؟ نعم. يمكن أن نقول الكلمة البلاغية أو كلمة المجازية الكلمة النحوية غير الكلمة المجازية بارك الله فيك أم أميرة أعطتنا إجابة النموذجية بارك الله فيك يا أم أميرة تقول خب مثلا أحسنتي هكذا يعني الكلمة قد تطلق على الجملة وعلى جملتين وعلى ثلاث جمل وعلى عشر جمل وعلى خطبة وعلى كتاب وعلى محاضرة وعلى بل, بل, بل ننظر إلى مثل قوله تعالى وتمت كلمت ربك أحسنتي مسلما كلمة التوحيد لا إله إلا الله كلا إنها كلمة هو قائلها ما شاء الله ما شاء الله بارك الله فيك يا أم أميرة كلمة... بارك الله فيك يا ام سلام كلمة التوحيد قالت كلمة التوحيد لا اله الا الله كلمة الاخلاص لا اله الا الله كلمة التقوى لا اله الا الله كلمة الحق لا اله الا الله كلمة الصدق لا اله الا الله كلا انها كلمة هو قائلها, تم الكلمة هو قائلها ما الكلمة التي هو قائلها آيات الموفقه ما الكلمة التي هو قائلها آيات الموفقه بق عشر دقائق لا إله إلا الله <تصفيق> الله المستعان إذا نواصل إن شاء الله في اللقاء القادم عندما تنتهي العشر دقائق آيات المفقع بلغينا لنتوقف حيث نصل ثم نواصل في اللقاء القادم إن شاء الله وما تبع الكلمة الكلمة كلا ا كلمه انها كلمه هو قائلها ون برزق برزخ الى يوم يبعثون لا رجعه لمن مات احسنت ايتها الموفقه لا رجعه لمن مات لا رجعه الى الدنيا بعد الدخول في الاخره إذا من دخل في الاخره لا يرجع الى الدنيا مره اخرى حتى الى ان تقوم الساعه إذن في, في, في, في او في في المجاز يمكن ان تطلق على الجملة وعلى الجملتين وعلى الخطبه وعلى المحاذرة وعلى الكتاب لكن نحن نتكلم عن الكلمة نحن الان نتكلم عن الكلمة البلاغية او عن الكلمة النحوية كلامنا الان ودراستنا وبحثنا الان عن الكلمة النحوية وما الكلمة النحوية يعني عبارة عن اسم من الاسماء اسم واحد فقط او فعل من الأفعال فعل واحد فقط أو حرف من الحروف الوظيفية حرف واحد فقط هذا معنى الكلمة ولذلك يقسم العلماء يقسم علماء اللغة علماء النحو الكلمة إلى ثلاثة أقسام أو يفرعون الكلمة ثلاثة فروع أو ينوعون الكلمة ثلاثة أنواع اسم وفعل وحرف فالاسم كلمة والفعل كلمة والحرف الوظيفي كلمة عظيم إذن الآن عرفنا كم الصالح حتى الآن عرفنا اللفظ المفرد عرفنا اللفظ المركب عرفنا القول عرفنا اول فروع القول وهو الكلمة عرفنا اول فروع القول وهو الكلمة طيب ما الكلم وما الكلام عرفنا الكلمة ما الكلم وما الكلام اصطلح العلماء اصطلح العلماء ايها المفقون ايات المفقات على أن الكلم مصطلح يطلق على ثلاث اجتماع ثلاث كلمات أو ثلاثة ألفاظ إذا اجتمعت ثلاث كلمات أو ثلاثة ألفاظ يقولون أنها كلم ثلاثة ألفاظ إذا اجتمعت يقولون عنها أنها كلم وهذه الألفاظ الثلاثة قد تدل على معنى عام أو معنى تام كامل أو قد تدل على معنى جزئي المهم أنها ثلاثة ألفاظ اجتمعت ثلاثة ألفاظ عبر عن ذلك الإمام ابن مالك لكم تسمعون به أو قرأتم عنه أو من أشهر الكتب اللغوية النحوية في اللغة العربية ما يعرب بألفية ابن مالك. تسمعون لمنظومة ألفية ابن مالك التي تشرح في شروح كثيرة وما أكثر الكتب الشرعية لألفية ابن مالك يقول فيها ابن مالك في أوائلها كلامنا لفظ مفيد كاستقم واسم وفعل ثم حرف الكلم اسم وفعل ثم حرف يعني ثلاث ثلاث كلمات. سواء كانت هذه الكلمات الثلاث كلمات متنوعة واحدة اسم والاخرى فعل والثالثة حرف او اي ثلاث كلمات اذا اجتمعت الكلمات الثلاثة اعتبرنا الكلمات الثلاثة كلمان وسواء دلت الكلمات الثلاثة على معنى تام ومفيد وكامل او دلت على معاني جزئية فهي كلم اذا عرفنا الفرق بين الكلمة والكلم الكلمة كلمة واحدة فقط اسم او فعل او حرف اما الكلم اجتماع ثلاث كلمات سواء متنوعة كلمة اسم والاخرى فعل وثلاث حرف او اي ثلاث كلمات اذا تسمى او على ما نصبته من قول ابن مالك واسم وفعل ثم حرف للكلم يعني يقول الافضل ان تكون الكلمات الثلاث متنوعة احدهن اسم والاخرى فعل والثالثة حرف وظيفي. فاذا اجتمعت ثلاث كلمات في سياق واحد اعتبرنا الكلمات الثلاث كلمة كلم يبقى وضح لنا الفرق بين الايه بين الكلمة والكلم المصالح الثالث الكلام طب ما الفرق عرفنا الفرق بين الكلمة والكلم طب الكلام الكلام يعبر عنه النحا بانه الجملة المفيدة التي يعني كلا ما تركب الكلام ما تركب من كلمتين او اكثر الكلام ما تركب من كلمتين فاكثر بشرط ان يفيد فائدة تامة هذا هذا كلام النحاه او تعريفه تعريفهم للكلام لمصطلح الكلام ما تركب من كلمتين فاكثر بشرط ان يفيد معنى تاما هذا معنى هذا معنى مصطلح الكلام عند النحاه طيب معنى ذلك ان ان الكلام الذي يتركب من كلمتين فاكثر هذا الذي نسميه الجمله الاسميه او الجمله الفعليه لان الركنان الاساسيان للجمله الاسميه هما المبتدا والخبر مثلا والركنان الاساسيان للجمله الفعليه هما الفعل والفاعل فان المبتدا والخبر يدلان على على معنى تام والفعل والفاعل يدلان على معنى تام فاذا نسمي الجملة الاسمية المكونة من المبتدأ والخبر نسميها كلاما ونسمي الجملة الفعلية المكونة من المبتدأ والخبر كلاما لأنه تركب من كلمتين أو أكثر من كلمتين ودل على معنى تام إذا هذا هو الكلام هو هذا مصطلح الكلام عند النحاة إذا ورح لنا الفرق بين الكلمة والكلم والكلام هل اتضح لنا الفرق أيها المفقود عسى المفقود بين الكلمة والكلم والكلام، إذا لابد بد للكلم أن يشمل على الكلمة ولا بد للكلام أيضا أن يشمل على الكلمة، لكن يعني كل من الكلم والكلام لابد بد أن يشمل على الكلمة. حتما حتما لابد للكلم أن يجتمع على الكلمة ولابد للكلام أن يجتمع على الكلمة ولكن لو سألنا لو طرحنا قضية تذوقية ما العلاقة بين الكلم والكلام هل يتفقان أم يختلفان أم أحيانا يتفقان وأحيانا يفترقان يعني هل كل كلم كلام أم كل كلام كلم أم أحيانا يكون كلما ولا يكون كلما وأحيانا يكون كلما ولا يكون كلما هذه قضية ذوقية هل كل كلم لا بد أن, كل أن يكون كلما هل كل كلام لا بد أن يكون كلم هل يتفقان دائما هل يفترقان دائما أم أحيانا يتفقان وأحيانا يفترقان المسلاه قالت يتفقان ويختلفان أحسنتي بارك الله فيك غايتي الفردوس يقول بل يختلفان ويلتقيان أحسنتي بارك الله فيك نعم يتفقان ويختلفان طب إذا الموفق ندي يعني تنبهنا إلى أن الوقت قد انتهى إذا نقف عند هذا ويكون لقاؤنا في اللقاء القادم إن شاء الله للتفريق بين الكلم والكلام وهل في, في ما جئنا به الآن ونقول قل الحمد لله هل نعتبره كلماً؟ هل نعتبره كلاما هل نعتبره كلماً ونعتبره كلاما هل كذا هل كذا هل كذا ونظل نستنبط ونستنبط ونستنبط حتى نصل إلى أكثر من ثلاثين استنباطا من هذه الألفاظ الثلاثة قل الحمد لله لقاؤنا مع قوله تعالى قل الحمد لله لنواصل استنباط ما نستطيع أن نستنبطه من هذه الألفاظ الثلاثة حلا لهذه المسابقة ثم لنحذو حذوها ونبحث عن حل آخر أو نماذج أخرى أو لحل هذه المسابقة من النصوص القرآنية ويبارك الله فيكم وينفع الله بكم وإلى لقاء قادم إن شاء الله إن كان لنا أجل رحياة وقدر الله لنا البقاء واللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفع الله فيكم ما شاء الله ما شاء الله